فَأَمَّا الذيذينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَغُم فَيَتَّ بِعونَ مَا تَشَابَه مِنْهُ بِالتِرَأَفِتنَّةِ وَبِالتِر أَتَأُوِيلِ وَمَا يََّمُ تَأوِي لَعُ إَّى الله 112. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا 113. وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة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 الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا 117. قبلهم كذبوا بآياتنا فأقذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب 118. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد 119. قد كان لكم آية 124. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن 119. في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 110. ذين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر 117. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب 118. قل أأنبئكم بخير من ذلكم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 117. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار 118. الصابرين والصادقين مفقين والمستوفرين بالاسحاء شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسم لا اله الا هو العزيز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 ان الله سريع الحساب فان حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين اوتوا الكتاب والان امن اسلمتم فان فقد اهتدوا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 ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس فبشرهم بعذاب اليم اولئك الذين حبطت اعمالهم في دنيا والاخره وما لهم من ناصرين الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم 117. وما يتولى فريق منهم وهم معرضون 118. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَفِي ذَلِكَ تُقْسِمُ نَفْسٌ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَمَالِكَ الْمُلْكِ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 قُلْ الأأَق اللهَّه وَوَّسُول فَإِن تَعََّ فَإِن اللَّهَ لا يُحِبّكَافين إِ اللهَّه صْفَث آدَمَ وَنوحَ وَآلَ إِذ الرَحيِيمَ وَآلَ عِمْرانَ على العالممين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 114. ويعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم 115. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا 116. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا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 117. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء 118. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك بيحيى مصدقا 114. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين 115. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر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 117. يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين 118. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك 119. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم.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 وَيَكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ إِنَّنَا يَكُونَ لَنَا وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ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 117. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله 118. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين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 هذا صراط مستقيم 121. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله 112. قال نَحْنُ نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون 113. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع وَمَكَرُوا وَمَكَرَ 114. 113. والله خير الماكرين 114. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا 118. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون 117. وأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين 118. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أذورهم والله لا يحب الظالمين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 الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ آْجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا 117. ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين 118. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وَإِنَّ الله لهو العزيز الحكيم فإن تعلوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا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 119. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون 110. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم 112. والله يعلم وأنتم لا تعلمون 113. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين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 117. وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون 118. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون 117. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون 118. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وافكروا اخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اتيتم او يحا 117. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم 118. يختص برحمته من يشاء والله ذو وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقُرْيٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ 119. ومنه أم من إن تأمنه بدينار لا يؤذه إليك إلا ما دمت عليه قائما 110. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في 120. على الله الكذب وهم يعلمون 121. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك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 وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ ما كان لبشر ان ياتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا ثم يقول للناس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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقًا نَبِينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدٍ قل لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا 112. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 113. فمن تغلى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 114. دين الله يبغون ولو اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وما أنزل علينا وما أنزل علينا اسماعيل واسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبون من ربهم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 111. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون 112. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفر 124. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذابا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من 110. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون 111. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. 117. كَانَ كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة 118. قل فأتوا لَوْ هَكُنْتُمْ صَادِقِينَ فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَ 118. اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما مِنَ من المشركين 119. إن أول بيت يوضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى 112. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا 113. ولله على الناس حج البيت من 117. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين 118. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قُل يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ يَتَّبِعُونَ آيَةً وَجَهُ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ 118. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكتبون فَنُورٌ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّهُ أَعَدَّ لِلْمُتَّقِينَ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا 112. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 113. بحبل الله جميعا ولا تفرقوا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 كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ 112. وأولئك هم المفلحون 113. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم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 119. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون 110. تلك آيات الله 112. وما الله يريد ظلما للعالمين 113. ولله ما في السماوات وما في الأرض 114. وإلى الله ترجع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 منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إِلَّا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا 119. بُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا وباء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 113. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 114. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة لُون اَيَاتِ اللَّهِ آنَا اللَّيْل وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر 114. يكون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات 115. وأولئك من الصالحين 116. وما يفعلوا من خير فلن 112. والله عليم بالمتقين 113. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرصَرٌ أَصَابَتْ, أصابت 114. وعرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت 115. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون 116. يا أيها الذين آمنوا لا يَقُونَ تَمَنَّ ذُونَكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَذَالَهُمْ وَادُّ مَا عَنِتُم وَادُّ مَا عَنِتُم قِرْبَةَ الْبَغْضَاءَ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وما تخفي قَد بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُم تَعْقِلُونَ هَأَ نْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عُضّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلِ الْمَوْتُ بِغَيْظِكُمْ 111. إن الله عليم بذات الصدور 112. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصلكم سيئة يفرحوا بها وإن 118. تقول لا يضركم كيدهم شيئا 119. إن الله بما يعملون محيط 110. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم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 118. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكون 119. إذ تقول للمؤمنين ألن أَن يكفيكم أن بقوم بثلاثه الاف من الملائكه منزلين بلئن تصبرون وتتقوا ياتكم من فوره هذا ويا 119. وردوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتقمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم 110. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين 111. مِنَ لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أَوْ عليهم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 112. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون 113. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يُقْرِضُونَ بِالْغَيْرِ حِلْمٍ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يحب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 فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين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 119. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق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 وَل قَدِكُ تُمتَمَن النَّونَ المَتَمِ قَابِلِأَن تَقَووه فَقَادِ رَأَ تُمُوه وَأَنتُم تَ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 وَمَن يُرِدِ الثَّوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدِ الثَّوَابَ الْآخِرَةَ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وكَأَنَّ مِن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبٌّ ديون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضروا وما استكانوا والله يحب الصابرين وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَ ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَٱسْتِرَافْنَا فِىٓ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّت اقْدَامَنَا وَنَصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ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 113. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا 114. ومأواهم النار وبئس وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ اذْهَبُوا السُّونَهَ بِاذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم 124. والله ذو فضل على المؤمنين 125. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم 114. فأثابكم غما بغما لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون 115. ثم أنزل عليكم 117. وقال بعد الغم أمنة نعاس يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق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 وليبتلي الله مَا فِي صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إن انما استذلههم الشيطان ببعض ما كسبوا انما استذلههم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم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 112. بِمَا بما تعملون بصير 113. فِي قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون وَلَئِن مَّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ 119. فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب 112. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله وَمَا وما كان لنبي أن يغل 119. ومن بِمَا ليأت بما غل يوم القيامة 110. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا 118. تبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير 119. هم درجات عند الله والله فصير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 117. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 118. أولما أصابت 119. مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وَمَا أَصَابَكُم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ارفعوا رَبَّنَا إِنَّكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ 119. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم 119. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا 110. بل أحياء عند ربهم يرزقون 111. فرحين بما آتاهم الله من فضله وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يلحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يلحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ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 إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحذنك الذين يسارعون في الكفر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 وَمَا كانَانَ اللَّهُ لُوقُنِعَكُم عَلَ الغَيبِ وَلَكِ النَّ الظَّهَا يَجِتَ بِموسُ لِهِ مَيْشَ فَآامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِ وَإِن تُ مِنُوا وَتََتَّكُ فَلَكُم أَج النَّغم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 وَلِلَّهِ ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير 110. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن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 119. ورفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع لا تَبْلُونَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُوا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا آذَانَكُمْ كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَ تَكُ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تفتمونه. ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون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 إ فِي خَلْقِ السَّموَاتِ وَالأَوضِ وَختِلَ فيِي الَّلِ وََّهَارِلَ آياتَاتٍ لُولِ الأبَاب الذيينَ يَذقُرونَ اللهَّه قِيمَ وَقُودَ وَعَلَ يُلُوهِهِم ون بِي خَلْقِتَمواتِ وَأَّ وَيتَبَكَرُونَ بِي خَلْقِ السَّمواتِ وَالأَرضِ, والأرض رَبَّن مَا خَلَقُ تهذَ بَقِلًَا سُ ببحانكَ فَطِنَا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 117. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا 118. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع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 كَرًا او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم